وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا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 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُنُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِثُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنت يجيب فإن كنن سزاء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله النصف ولأبويه لكل واحد السدوس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين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 فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيته يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلاً يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيته يوصى بها أودين غير مضوار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار يدخل هنا را الخالد فيها، وله عذاب مهين، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرقوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إبني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا ذا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج من مكان زوجه واتيتم إحداه النقي طارا واتيتم إحداه النقي طارا فلا تأخذوا منه شيئا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 إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم.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 فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلال آبناؤكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فالكحون بإذن أهلهن، وآتون أجرهن بالمعروف، وآتون أجرهن بالمعروف محسنات غير مسافحات، ولا متقلات أقدار. فإذا المحصن فان اتينا بفاحشه فعليهن لصف ما على المحصنات فان احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن لصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ما يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ما يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا هَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانٌ وَظُلْمٌ فَسُوْفَ نُصْلِيهِنَّ رَأْسَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ أَن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَاتٌ هُنَّ عَنْهُنَّ كَثِيرٌ عَنْكُمْ سَيَئَاتٍ كُمْ مَنُدَخِلَكُمْ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 الرجال قوام على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات الحافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واهجرون في المضاجع واضربون فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا, وأنفقوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَانَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا أُولَئِكَ الشَّهِيدَ يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى الْأَرْضُ ولا يكتبون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وإنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. لا تقربوا الصلاة وإنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلون. وإن كنتم نرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست النساء أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَنِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاطِعِهِ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم, بألسنتهم وطانا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطانا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ذا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم امنوا بما نزلنا م صدقا لما معكم من قبل ان تمس وجهن فنردها فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السلف وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِيْنًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْ يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اذائها واذا حكمتم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمه يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحكمون يريدون أي يتحكمون إلى الطاعوت وقد أمروا أي يكفروا به ويريد الشيطان أي يضلهم ضلالا بعيدا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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وبلهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إظلموا أنفسهم جزاؤك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لو وجد الله التواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو ثم لا يجدو في أنفسهم عرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلون أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا الَّآتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين, والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئذائك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا بثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا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 ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء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 المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك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 من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم قيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجنون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤوا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنا وأعد له عذابا عظيما لآذى أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا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 اولائك ماواهم جهنم وساء مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فَلْيُصْلِحُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ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 إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 ا انتم ها اولاء اذا جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَمَن يَكْسِبَ إثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَأً ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَأً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانَ وَإِثْمًا مُبِينًا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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلّنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم ولأمرنهم فلا يبتك أذان الأعام ولأمرنهم فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولادك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا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 فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَالتَّبَعَ وَالتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضافين من الولدان وأن تقوموا وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون ببيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل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 Wahai orang-orang yang beriman, apabila mereka berlalu dari ibadat mereka, mereka berlalu dengan kekecewaan. Mereka tidak berbicara tentang Allah, kecuali sedikit. Mereka berdebat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 إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون إن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك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 فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جزاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ واعتدن آل الكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك ذلك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كماذا أوحينا ذا إلى نوح والنبيين من بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهرعون وسليمان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 يا ذا ايها الناس ان يئهن الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا ذا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمه ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث إن تهو خير لكم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 واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ندائي ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ود جاءكم دُرها نم من ربكم أنزلنا إليكم ربا بينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيُدخلهم في رحمة منه، فسيُدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد ولن أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث هذا إن لم يكن لها ولد